يا لَهُنَّ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُ وَزِنَةُ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ كَمَثَلِ رَيْفٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ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 قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يزيل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختلف فخر الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وَمَن يَتَوَلَّ فَإِن إن الله هو الغني الحميد